نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل من خير السجايا تجمل بالعطاء تعش كريما وتلقى السعد في دنيا البرايا تماثل بالكرام وكن نبيلا فهذه من كريمات المزايا ولا يشغلك ظل عن ضياء وكن جلدا إذا دنت المنايا نسيب الشوق يلهو في الحنايا وحف البذل من خير السجاد. في دنيا البرايا وعمر المرئى للثم ما من الدنيا رضا رب البرايا سراب هذه الدنيا سراب وجنبها فؤادك والطغايا وحلق في سماء العز بدرا وذر النور في كل الزوايا نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البدايا تجمل بالعطاء تعش كريما وتلقى السعد في دنيا المرايا وعطر بالنصيحه كل قول فهذا منك من ان العطايا ترى عن مجالسه السفيه وقضى ترفع عن حسن الصبايا رخيص ذلك الحسن المعار وارخص منه مستور ال بالحنيفة تلك ذخور وضعها في فؤادك والحنايا وكن رجلا على البلوى قديرا ولا تكن ناشرا مر الخفاء